ذَلِكَفَوْوزُ الْ العظيم وََّذينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُ بآياتنَ أُلائِكَ أَصْحاب الن لِخَالِدينَ فِيهَا وَبِسَ الْمَصير مَا أأَصْعابَ مِ مصبَةٍ إلَّا بإِذْن الل وَمَ يُؤمِ بِالَّهِ يَهْدِ قَلْبَ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 يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاهذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عندهم جَزِيرٌ عَظِيمَ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ المفلخون.